نتعجب أ ح ي ا ن ا لما ن ق ر أ س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أ ن ه كان يصلي ص ل ا ة ط و ي ل ة و ت ق و ل ع ا ئ ش ة كان يصلي ويبكي حتى تبتل لحيته وحجره ويبتل ا ل أ ر ض تحته يقول حديث صليت وراءه فصلى ا ل ب ق ر ة ك ا م ل ة و آ ل عمران والنساء ثلاث أ ط و ل ص و ر في ر ك ع ة و ا ح د ة شنو ن تتعجب أ ح ي ا ن ا لما تعلم أ ن أ ب ا بكر إ ذ ا كبر في ا ل ص ل ا ة ب ا ل ف ا ت ح يبكي شنو الخشوع شنو ه ا ل ل ذ ة التي إ ذ ا كبروا في ا ل ص ل ا ة نسوا الدنيا بما فيها عمر ق ر أ في ا ل ص ل ا ة إ ن عذاب ربك لواقع فبكى بكاء مرا و ق ر أ س و ر ة يوسف فلما وصل إ ل ى قوله إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله بكى حتى سمع الناس وراء الصفوف بكاءه وعثمان كان يقوم الليل أ ك ث ر ه في الصلاه ة و ع ل كان إ ذ ا صلى نسى الدنيا بمن عليها شلون عروه بن الزبير أ ص ا ب ت ه ا ل آ ك ل برجله قالوا نقطع رجلك نسقيك خمرا قال لا ما عندهم بنج مخدر ما في ي ص ي ر رجله قال تريدون قطعها انتظروني أ ت و ض ا ف إ ذ ا صليت وسجدت وسكنت اقطعوا رجلي وفعلوها كانوا إ ذ ا صلوا ما دروا عن الدنيا خشوع إ ح ن اليوم ا تدخل المسجد ل ل أ س ف لا تكاد ت ر ا فيها خاشعا تجد ا ل إ م ا م يخطئ ولاحد يصلح تجدها ا ع ب ة بساعته و ب ق ط ر ت ه وتلك في البيت تصلي ولا تدري عن ا ل ص ل ا ة شيئا إ ي ش قريتهم لما تقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى الله أ ك ب ر أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه شلون وهو ساجد أ ع ظ م ه ي ئ ة في ا ل ص ل ا ة لما تعظم الرب وانت راكع تتخيل أ ن يا رب أ ن ا اركع لك يا رب انت العظيم و أ ن ا الذليل بين يديك ت ق و ل سبحانه ربي العظيم لما تقرا ا ل ف ا ت ح ة ترك ا ل آ ي ة تقراها الرب عز وجل يجيبك عليها الرب يستقبلك و أ ن ت تصلي تنصرف إ ل ى من أ ل م ي أ ن ي للذين آ م ن و ا تخشع قلوبهم ان تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر ا ل ل عود نفسك ان تصلي ص ل ا ة ص ح ي ح ة ان ك تصلي ا ل س ن ة قبلها ان ك ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن قبلها تذكر الله قبلها فاذا كبرت لا ت ش غ ل ب أ م ر من الدنيا صل ك أ ن ه ا صلاه م و د ع تخيل اخر ص ل ا ة بحياتك وش ر ح تصليها سفيان الثوري يقول ف ض ي ل بن عياض ط خ ت بالبيت س ب ع ة اشواط س ب ع ة مرات يعني تسع واربعين م ر ة ي ط ف ئ و ل ا ل ك ع ب ة يقول و سفيان الثوري ساجد لم يرفع ر أ س ه أ ب د ا ساجد طوال هذه المدح بل سجد سفيان م ر ة من صلاه المغرب بعد ا ل ص ل ا ة فلم يرفع ر أ س ه إ ل ا على أ ذ ا ن ا ل إ ش ا ء و آ خ ر كان إ ذ ا سجد تحط الطيور عنده لا يدري أ ح د من المخلوقات أ ن هذا إ ن س ا ن يصلي هكذا ك ا ن يصلون لكن ا ل م ص ي ب ة اليوم مفقط في الذي لا يخشع نصيب اليوم في الشباب والبنات اللي ح س ا ف ة على باله ملك الموت راح يطق عليه الباب ويقول له ترى أ ن ا باشر ب ج ي ك ص ل اليوم وباشر م س ك ي ن ة ما تدري على بالها إ ذ ا نامت ض ا م ن انها تقوم مسكين ما يدري طول ص ل ا ة المغرب قاعد يلعب على باله ملك الموت ه و لاعب ما راح يجي على باله بالانترنت وقاعد يشتغل س ا ع ة وساعتين وضيع صلواته على باله ملك الموت راح يخطره ما يدري إ ن ذ ا جاءت ا ل ل ح ظ ة و جاءت ا ل غ ر غ ر ة و أ ن ت لا تصلي و أ ن ت لا تصلين فقد انتهت ا ل ح ي ا ة كلها و ما في ف ر ص ة ث ا ن ي ة ولا حظ في ا ل إ س ل ا م لمن ترك ا ل ص ل ا ة سيحشر يوم ا ل ق ي ا م ة مع ث ر ع و ن و أ ب ي جهل ل أ ن ه ما صلى ولا ركع لله جل و علا